ومع شرح القواعد الاربع لشيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى والذي قام بشرحها فضيلة الشيخ صالح ابن محمد الحيدان نسأله تعالى أن ينفع المسلمين بهذه الدروس وأن يجزي الشيخ خير الجزاء والآن نترككم مع مادة هذا الشريف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته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 صلى الله عليه وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ونسال الله بأسمائه وصفاته أن يجعلنا جميعا من خلص أتباعه ومحبيه ومحبي صحابته وأن ينفعنا ربنا جل وعلا بذلك في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد والحمد لله رب العالمين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أسأل الله الكريم رب العرش العظيم ان يتولاك في الدنيا والآخرة وأن يجعلك مباركا أينما كنت وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا اذنب استغفر فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة بسم الله الرحمن الرحيم هذا الدعاء من شيخ الإسلام مجدد الدعوة والذي بفضل الله جل وعلا ثم بدعوته تأسست أول دولة عقيدة سلفية في قلب جزيرة العرب فكما أشرت لم يكن في يوم من الأيام لا في جاهلية العرب، ولا بعد الإسلام كان في نجد دولة، بل كان الأمر في وقت الخلافه الراشدة في الخلفاء الأمر مرتبط بالمدينة كان الأمر مرتبطا بالمدينة وفي فتره علي رضي الله عنه لم يكن هناك استقرار واسع لكنه تبع الخلافه وبعد ذلك كان امرها مربوطا بالبصره او بوالي العراق فكان الحجاج نفوذه على اليمامه وما يطولها لكن بهذه الدعوه الناصعه السلفيه تاست دوله تدعو الى التوحيد وتعلم الناس اخلاص العباده في لله وقد كان الشرك منتشرا في الجزيره تبرك بالقبور وطلبوا الحاجات من غير الله في كثير من الأحوال ثم أنقذ الله جل وعلا مجد وعامة جزيرة العرب وانتقلت هذه الدعوة المباركة إلى خارج جزيرة العرب بلغت الهند والشام ودن العراق ووصلت إلى المغرب الأقصى وصل لها أثرها واستمر ولله الحمد اثر هذه العقيده على هذه الربوع كلما انزاح السلطان وتقلصت الدوله او فقدت وإن كان فقدها في مدد بسيطه قصيره لكن كلما زال السلطان ولم يبقى سلطان لدوله التوحيد, التوحيد. بقي اثر ذلك العقيده دولة ساريا في حواضر قلب الجزيره وبواديها وكانت اثار هذا الشيخ الإمام المجدد رحمه الله عليه اثارا مباركه وفي هذه المقدمة لهذه القواعد الأربع يسأل ربه لطالب العلم أن يكون من الذين إذا أعطوا شكروا والشكر على النعم من أسباب ثباتها ونموها وما يضاد ذلك هو كفران النعم وهو سبب زوالها والله يقول وإذ تأذن ربكم لإن شكرتم لأزيدنكم ولإن كفرتم من عذابه لشديد يقول عن الشكر للنعم والصبر عند البلوى والاستغفار من وفق لاستحاب هذه المسائل الثلاث إذا الله أعطاه فضلا من صحة بدا أو انخشاف بلية أو حصول رزق أو ذرية أو زواج أو أي شيء من المحبوبات المباحة يعلم أن ذلك من فضل الله وعطائه وجوده فيبادر إلى الشكر إلى حمد الله الذي أنعم فإنه لا يأتي بالحسنات إلا هو ولا يدفع السيئات سواه يشكر ربه والشكر بالقول والفعل بالقول يحمد الله يشكر على ما أعطى وبالفعل إن كان نبذل ما لن يبذل منه طلب نموه لأنه منق صماء المصدقة وإن كان علما علم الناس الخير اغتناما للأجر وليصل إلى الناس ما فرح به من خير لأنه لا يؤمن الإنسان حتى يحب لاخيه ما يحب نفسه وإن كان صحة في بدن استغل لا أوقات الفراغ فيما يحب الله جل وعلا ويرضاه لأن لا يكون مغبونا مع المغبونين، فانه كما في الصحيح نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ، فإذا حمد عبد ربنا والشكراء بورك له بما أعطاه الله من مال أو صحة أو علم أو أهل أو ولد إذا أعطي ص... شكر إذا أذنب علم أنه مأخوذ بالذنب وأن له رب يأخذ بالذنب فيفزع إليه ويستغفره وكما جاء في الحديث أذنب يقول الله جل الله عابدي أذنى لذنباً ان له رباً يأخذ بالذنب فاستغفر وغفر له فالاستغفار من أعظم مكاسب العبد والإنسان ما يجلس مجلسا ثم يختمه بالاستغفار إلا كان ذلك الاستغفار إن كان المجلس مجلسة تخليط كان ذلك الاستغفار كفارة لذلك المجلس وإن كان المجلس مجلس خير كان الاستغفار كالخاتم الذي يختم عليه حيث لا خطر عليه إذا أذنب استغفر والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم مع أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يحسب له الصحابة في المجلس الواحد زغاء مئة مرة يستغفر الله ويتوب إليه إذا بتولي الإنسان نزلت به ضائقة أو مصيبة أو فاجعة علم أنها بقضاء الله وقدره وعلم أنه لا يكشف البلوى سوى الله وعلم أنه ملك لله يتذرع بالصبر ويأتي بالنطق الذي يهيئ الله به الخير يقول انا لله وإنا إليه راجعون نحن خلق من خلقه وملك من ملكه والمال كله ذي ملكه مطلقا لا يسأل عن تصرفه في ملكه له تدبير شؤون هذا الملك ملك البشر ملك محدود الناس هو ما يملكون ملكهم محدود كما يملك الرقيق الرقيق يملك طعامه ليأكله لكنه محدود الملكية فالخلق كلهم عبيد الله وأما ملك الله جل وعلا فإنه لا يسأل عما يفعل والعباد يسألون إلا أنه جل وعلا الحكيم الذي تدبيره وتصريف شؤون خلقه ليست اعتباطا وإنما هي عن حكمة نافذة وعلم محيط بكل شيء فيقول الشيخ الإسلام يعني من كان إذا أذن أعطيه شكر وإذا ابتني صبر وإذا أذن فاستغفر هذا يحوز السعادة كاملة فنسأل الله الجميع أن نكون جميعا من يعافيهم الله جل وعلا من البلوى ويعطيهم ويوفقهم للشكر على ما يعطيهم وأن يوفقهم من الاستغفار ليفوزوا بما رتبه الله للمستغفرين نعم اعلم ارشدك الله لطاعته ان الحنيفيه مله ابراهيم ان تعبد الله وحده مخلصا له الدين كما قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الحنيفيه مله ابراهيم هي التي لا انحراف فيها حنيفيه سمحه وهي أن يعبد الناس ربهم جل وعلا غير مشركين به فالحنيفية أن يعبد الله وحده وأن لا يشرك به لأن من أشرك مع الله غيره في العمل يتركه الله جل وعلا وشركه كما في الحديث يقول الله انا اغنى الشركاء عن الشرك من اشرك بمع غيري تركته وشرك ثم ان الشرك له خطر عظيم الشرك لا يغفر الا ان تاب العبد الى ربه قبل موته ان مات على الشرك الاكبر فلا امل بمغفره بل خلود في نار جهنم وكل ذنب عسى ان يغفر الا الشرك ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواه النار وما للظالمين من الانصار وما بعث من نبي ما بعث رسول في جميع اصول بني آدم إلا وأمر الناس بعبادة الله وناهوهم عن الشرك ابتداء من نوح عليه السلام لأن الشرك إنما وقع بعد آدم ما شاء الله بما شاء الله من المدة فلما أشرك الناس ارسل الله جل وعلا نوحا فدع الناس الى دين الله وتكررت قصته دعاء نوح لقومه حتى يئس منهم ودع ربه الا يدع على ارض من الكافرين ديارا فاذا عرفت ان الله خلقك لعبادته فاعلم ان العباده لا تسمى عباده الا مع التوحيد كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة العبادة بما فيها الصلاة وبما فيها سائر القربات التي يتقرب بها طاعة للأمر ورجاء مثوبة والسلامة من العذاب فلا تسمى عبادة معتبرة وإلا فهناك عبادات يعبدوا أهل الأصنام أصنامهم من يعبد الجن يعبدهم الملائكة النجوم لكن لا تسمى عبادة معتبرة إلا إذا كانت عبادة توحيد أي خص الله بها وحده لا شريك له فلا يصرف منها شيء لغيره جل وعلا لانه المعبود بحق هو اللائق ان يعبد لانه هو الخلق هو الذي خلق العباد وخلق ما يحتاجون اليه وكلأهم بالليل والنهار حفظهم من كل شيء إلا ما قدره عليهم سبحانه وتعالى فلا تكون العباده عبادة معتبرة ويقصد شيخ الإسلام عبادة نافعة والا فهو يعلم رحمة الله عليه أن الناس منهم من يعبد الجن منهم من يعبد الأشجار منهم من يعبد العيون الجاريه المياه منهم من يصنع صنمه بيده ثم يعبدون وقد اعترف العرب بأنهم يعبدون فقالوا عن الصنم ما نعبدهم الا ليقربون الى الله زلفا هم معترفون بانهم يعبدونهم لكنهم يقولون نعبدهم ليقربون الى الله فاذا دخل الشرك في العباده فسدت كالحادث اذا دخل في الطهاره مثل شيخ الاسلام لما بين انه لا يعتبر الا اذا كان خالصا لوجه الله بالصلاه فان كل مصلي ان كل مصلي يعلم ان الصلاه لا تصح اذا احدث الانسان إلا بطهارة أو تيمم ولو صلى بغير ذلك لا تسمى صلاة وإنما تسمى حركات عبث فكذلك اسم العبادة المعتبر لا يكون إلا لمن عبد الله وحده أي وحده فلم يشتك معه أحدا بل خصه بالعبادة ولا يلتفتوا بأي عبادة لغيره سبحانه وتعالى نعم. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله ان يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الأنبياء الرسل انما بعثوا ليخرجوا الناس بإذن الله من الظلمات إلى النور الظلمات الحالكة التي لا يستبان معها الطريق هي الشرك بالله لان من اشرك بالله ومات على ذلك فلا عمل ينفعه الانسان مهما عمل من الاعمال المفيده للبشريه التي مثلها اذا كانت من مؤمن نفعته نفعا عظيما اذا لم تكن من موحد لله لا, لا تنفعه لو بنيت الملاجئ واستنبطت المياه صدقات وقسمت الأموال على الفقراء وحشر الاطباء لعلاجات لعلاج المرضى ولكن فاعل ذلك لم يخلص العباد أهل الله جل وعلا ما نفعه ذلك الشيء يقول الله قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء من ثغراء يقول لئن لا ليحبطن عملك مهما عمل الإنسان إذا اشرك تلف هذا العمل لكن انتاب وأناب وأخلص العمل لله جل وعلا فإن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يعيد لهما فقد بسبب ذلك الشرك والإنسان محتاج إلى أن يلجأ إلى الله جل وعلا في كل احواله ليعصمه ويثبته فإن الإنسان لا يبقى على الحق لأصالة رأيه وثبات عقله فإن هذا لا ينفع إلا بتوفيق الله جل وعلا ذاك الذي يقول اصاله الرأي صانتني عن الخطل وزينة العقل زانتني عن العطلي لا تتحقق هذه إلا بتوفيق الله فإن كثيرا من العقلاء نافذي البصيرة إذا لم يشملهم الله بلطفة ضاعوا وكثير من الزنادقه انما جرهم الى زندقتهم تسليطهم عقولهم على الحكم على الاشياء ظواهرها وبطنها. وذلك بمعرفة اربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق المدبر وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام والدليل قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض ام من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل افلا تتقون هذه القاعده الاولى العرب الذين بعث بهم فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بان الخالق هو الله جل وعلا وانه الذي يخرج الحي من الميت ويقول الله جل وعلا ان سالتم من خلق السماوات والارض يقولن الله لو سالهم من اوجد هذا البناء العجيب المحكم ومن اوجد هذه الارض التي يتقلب الناس فيها ويسيرون ويزرعون ويبنون ويرعون يسومون ماشي مواشيهم ويأكلون من خيراتها لخال الله لم يقول في يوم من الأيام إن الذي أنبت الزرع وأدر الظل وأوجد هذه الكائنات الحية النهلات والعزة أو منات الأخرى. وإلا فهم مقرون ويقولون عن عبادتهم إنما فعلوها لتلك المعبودات لتقربهم إلى الله زلفا يريدون بذلك أن يتحقق لهم القرب من الله جل وعلا ويآثار ذلك القرب مع إقرارهم هذا لم ينتفعوا لابد أن يعبدوا موجد هذه الكائنات وأن يخصوه بالعبادة يخلصوا مخلص له الدين وإذا لم يفعلوا لا فالله لا حاجة له بهم بعبادتهم البشر محتاجون للمشاركات لان مصالحهم لا تتحقق في كثير من الاحوال الا باعانه بعضهم بعضا بعض لانهم ليست لهم القدره الكامله والعلم النافذ على كل شيء واما الخلاق العليم فهو مالك الملك وخالق الكون ومدبر شؤونه، مدبر شؤونه، لا يحتاج لأحد، وخلقه الخلق، إنما خلق العباد ليعبدوه، خلق الجن والانس لعبادته، فلا تضره معصيتهم ولا تنفع عبادتهم، لكنه أراد ذلك سبحانه وتعالى، فإذا أراد العباد أن ينفعوا أنفسهم. فليخلصوا له العباده لا يشركوا به شيئا فليحذروا من ان تكون عباداتهم سبب دخولهم النار نعم. القاعده الثانيه انهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا اليهم الا, إلا لطلب القربه والشفاعه فدليل القربه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 أنهم يعلمون أنها لا تخلق ولا ترزق وإنما يرون لأن لها منزلة عند الله فيتقربون إليها لتقربهم الى الله والله جل وعلا لا أحد يقرب له ولهذا يقول جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فاني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان يقول المفسرون لم يقول فقل لهم إني قريب بل وجه الخطاب الجواب لهم بقوله فاني قريب حتى يعلم كل إنسان كل عبد أنه لا واسطه بينهم وبين الله في العبادة والطلب ما عليه إلا ان يسال ربه دون أن يجعل وسيطا لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ودليل الشفاعه قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله هذا المعنى مثل معنى انما نعبدهم ليقربونا الى الله زلفى والشفاعه التي شغلت الناس شغلا واسعا واعطيت ما لا يدخل تحت نص شرعي ظل بها خلق كثير وصار الشرك الأكبر يلبس ثوب الشفاعة والله جل وعلا بين أنه لا أحد يشفع عنده إلا إذا رضي فعل المشفوع له يقول من ذا الذي يشفع له إلا بإذنه ويقول ولا يشفعون إلا لمن ارتضى والذين لا يرضى عنهم لا تنفعهم شفاعة الشافعين ثم لا أحد يتجرى أن يشفع عند الله إلا إذا أذن الله الشأن في الشفعاء في الدنيا أن الشفيع يشفع لمكانته عند المشفوع له المشفوع عنده والمشفوع عنده يستجيب لأنه محتاج أن يرضى عنه الشافع وقد يكون محتاج لأن يساعده الشافع على أمور يعينه عليها أما المولى جل وعلا فانه الغني القوي المتين انما ياذن للشافع ان يشفع اكراما للشافعي بشرط ان يكون المشفوع له مرضي القول والعمل ثم ان الشافع لا يجرؤ ان يشفع الا بعد الاذن فان اكرم البشر عند الله جل وعلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وفي الشفاعه العظمى التي ينتفع بها اهل المحشر اجمعون لا يبدا بالشفاعه فقصه الشفاعه الكبرى معروفه ان الناس اذا اشتد بهم الكرب وعظم الخطب وضاقت عليهم الأحوال من كل جهة وصاروا في كرب لا يستطيعون تحمله لجأوا إلى آل البشر وإلى نوح وإلى الخليل وإلى موسى وعيسى ويتدافع هؤلاء الشفاعة, الشفاعة،, الشفاعة. وكل يعتذر بعذر, بعذر ويذكر مسوغ الاعتذار إلا إيسا لا يذكر شيئا ولكن يقول ما لست لها حتى يأتوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فلا يبدأ بالشفاعة وإنما يسجد لربه سجد العبد المتذلل ويفتح عليه فلا يبدأ بالشفاعة حتى يقال يا محمد ارفع رأسك فقل يسمع ويشفع تشفع إلى آخر الحديث الطويل فالله سبحانه وتعالى لا أحد يشفع عنده إلا إذا ألم بخلاف البشر يمكن أن الشفاعة عند بعض الخلق تؤثر خوفا من الشافع أما فيما بين العباد وبين الله فلا شفاعة إلا لمن رضي الله عنه نعم. والشفاعة شفاعتان شفاعة منفية وشفاعة مثبته فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله الدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل ياتي يوم لا بيع فيه ولا خله ولا شفاعه والكافرون هم الظالمون الشفاعه هي انضمام رغبه الى رغبه فبدل ان كانت الرغبه فردا صارت مشفوعه بالشافع لكن الشفاعة المنفيه هي التي لا يكون المشفوع له مرضية القول والعمل ولا يكرم الشافع بأن يتقدم بالشفاعة وقال الله جل وعلا في هذه الآية لا بيع فبدأ بأقوى أحوال الاقتدار وهو البيع الإنسان إذا ملك البيع والشراء ملك ما يتصرف به تاتي الخله وهي المحبه والحبيب البالغ في محبته غايتها ينضم الى من يحب لتحقيق المطلب او دفع المره والشفاعه جاءت ثالثه هذه الشفاعه التي جاءت عقب هذه الاشياء هي الشفاعه المنفيه والشفاعه المثبته هي التي تطلب من الله والشافع مكرم بشفاعة والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن كما قال الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه هذه الشفاعة المرضية التي يأذن الله جل وعلا بها إكراما للشافع فان الله يكرم محمدا صلى الله عليه وسلم على رؤوس الخلائق بان يستجيب له في تفريج كربي يوم الموقف وان لم يكن رضي عمل اولئك اجمعين لان فيهم من رضي عمل ومن فيهم من لم يرض عملا عمل ثم الشفاعه في العفو في الاخراج من النار يأذن الله جل وعلا لمحمد صلى الله عليه وسلم لأن يشفع لمن شاء الله أن يأذن له بالشفاعة لهم من أهل التوحيد لأن اهل الشرك الأكبر لا يأذن الله لمحمد ولا لغيرهم يشفع لهم ولا تنفعهم شفاعة شافر هذه هاتان قاعدتان من هذه القواعد الأربع نكتفي بقراءة يرتين ولأن القائمين على هذه الندوات أو هذه الندوة على, على زيادة فستكون الليلة القادمة إن شاء الله في ذلك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته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 ومن اهتدى بهديهم واتبع سنتهم إلى يوم الدين وبعد نسأل الله جل وعلا أن يثبتنا جميعاً بالقول الثابت في الحياة الدنيا ويوم يقوم عشاء وأن يصلح حالنا وذرياتنا ومعارفنا واخواننا المسلمين وأن يعز ديننا وينصر أمتنا ويخزي اعداءنا ويرينا في أعدائنا عجائب قدرته كما نساله سبحانه يجمع كلمه المسلمين على الحق ويوفقهم للاستعداد لمواجهه مشاكل الزمن واعداء دين الله انه مجيب الدعاء ونستأنف ما كنا بشانه بسم الله بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله قال الامام المجدد رحمه الله تعالى والقاعده الثالثه أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على اناس متفرقين في عبادتهم منهم من يعبد الملائكه ومنهم من يعبد الانبياء والصالحين ومنهم من يعبد الاشجار والاحجار ومنهم من يعبد الشمس والقمر وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم والدليل قوله تعالى وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله محمد صلى الله عليه وسلم بعثه الله جل وعلا على حين فترة من الرسل كانت الأنبياء في بني إسرائيل كلما هلك نبي بعث الله نبيا يعلم الناس وكانت الامور في نطاق ضيق والله جل وعلا اراد ان يختم الرسالات برساله عامه شامله ويرسل رسولا للناس كافه فحصلت الفتره وحرف ما عند الناس من الكتب وبدل وعبثوا لأنهم استحفظوا ولم يتكفل الله جل وعلا بحفظ ما انزل فبذلوا فاختالوا الله جل وعلا للرسالة الشاملة موطنا لم يتلوث بالحضارات ولم تذبهوا الفلسفات ومختراعات الكلام وإنما اختار موضعا له صفاء وعند أفضل بقعة على وجه الأرض ومن خيار لغتهم هي اللائقة باستقبال الوحي الشامل, الشامل الذي أنزل, انزل للجن والانسان نعم فأرسل الله محمد صلى الله عليه وسلم وكانت للعرب ديانات كلها وثنية وقل أن يوجد أحد باقيا على الحنيفية السمحه ديانة العرب في الجاهلية قبل أن تصيب السوائل وتنشر الأصنام ويدعى الناس لعبادتها كانت على ملة الخليل إبراهيم فلما فسدت الأحوال والعقائد بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم بهذه العقيده الصافيه التي لا تعقيد فيها ولا آثار ولا اغلال وانما تنسجم مع الفطره وتتجاوب مع مشاعري الجبلتي التي جبل الله جل وعلا عليها خلقه فكان هذا الدين كان العرب في الجاهلية لهم عبادات مختلفة منهم من يصنع صنم ثم يعبد كما جاء في قصة الرجل الذي لا تذكر أهوى من الاوس من خزرج كان له صنم فكان أقالبه دخلوا في الإسلام وباقي فصاروا يحترون عليه فأخذوه ورموه في مزبلة فأخذه وغسله طيبه ونصبه في موضعه فجاءوا مرة أخرى وربطوه في ثعلب فبال الثعلب عليه فلما نظر إليه وتذكر وتفكر ثم قال البيت المشهور أرب يبول الثعلبان براسه لقد هان من بارت عليه الثعالب ثم رمى ما هو أسلم وشهد أن لا إله إلا النبي صلى الله عليه وسلم بعث مكه وما حولها في الكعبة أصنام كثيرة يمكن ثلاثمائة وستين صنم ولكن الصنم الأكبر لقريش هبل وهو الذي لما كان في غزوه احد وحصل ما حصل من الهزيمه نادى ابو سفيان اعلو هبل فقال النبي الا تجيبونه قالوا بماذا قالوا قولوا الله اعلم واجل ثم لما قال لنا العزة ولا عزا لكم قال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا الله مولانا ولا مولانا لكم وكان بعضهم ربما صنع إلهه بنفسه كما يروى أن عمر رضي الله عنه كانت له عباده غير عباده قريش زائدة كانت ع... أحوالهم أحوالاً عجيبة فيما يختارون ولكن لا غرابة إذا انطمست البصيرة انسدت المسالك كما هي الحال الآن في كثير من الديانات الشرقية التي لا أساس لها فالعرب في الجاهلية كانوا يعبدون الشمس والقمر والجن ولذلك فجاء الله جل وعلا بهذا الدين الحنيف كان العرب من اهون الناس الأمم على الأمم المجاورة لهم لا لا يحسب لهم كبير حساب وتحتقرهم الفرص والروم الا ان الله جل وعلا هيئ مقدمات قبل بعثه النبي صلى الله عليه وسلم فحصل يوم ذي قار الذي بين بني شيدان والفرس، وكان أعظم دولة تحيط ب أو تدن من جزيرة العرب دولة فارس ودولة الروم. العرب لأنهم لا عبادة لهم تجمعهم. والعرب كما يقول علماء فلسفه التاريخ كما يقول ابن خلدون لا تجمعهم الا عقيده ينظمون تحتها ويقومون لاجلها فلما كانوا في الجاهليه عقيدتهم العصبيه للقبيله كانت القبائل متناحره ولما جاء الله بهذه المله الحنيفيه واشربت قلوبهم بها وخالطت وخالط بشاشه الايمان قلوبهم كما يقول هرقل لما سال ابا سفيان هل ارتد احد من اطفال محمد سخطه لدينه قال لا فلما اراد أن يرد عليه اي هرقل وجاء الى هذه المساله قال وكذلك الايمان اذا خالطت بشاشته القلوب الى اخره هذه العبادات الفاسده للشمس والقمر والاحجار والنجوم ويربطون كثيرا من افعال الله جل وعلا بالنجوم كما في قصه صبيحة يوم الحديبية عندما أصبحوا على إثر مطر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما قال ربكم قالوا الله ورسوله الله قال قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذاك مؤمن بي كافر بالكوكب ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك بي ودليل الشمس والقمر قوله تعالى ومن آياته الليل والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فالسجود للقمر وللشمس وقد قصة الله جل وعلا سجودا أهل مأرب وعن بلقيس للشمس في قصة سليمان لما تفقد الطير فقال الطير وجد إني وجدت امراه تملكهم إلى آخر كانوا يسجدون الشمس والله أعلم أن عبادات الشمس انتقلت إلى العرب من جيرانهم. الفرس في الجاهليه قبل الاسلام لان الناس يتاثرون بجيرانهم عاده اذا لم يكن معهم ما يعصمهم كما ان عباده الكواكب كانت ايضا مشتهره في شمال العراق قبل الإسلام بزمن طويل ومعروبنا ومعروبنا العرب كانوا يختلطون بالأمم ينقلون منهم وينقلون إليهم فمما نقلوا من الأمم عبادة الأوثان أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أول من سير السوائب وجلب عبادة الأصنام عمرو بن الحي الخزاعي لما رأى في الشام عبادات آلهة متنوعة سعى إلى ذلك ليبثهم في العرب ولأنهم لم تكن لديهم علوم والعرب امه اميه لا كتاب معهم حتى يحفظون ما ورثوه عن إسماعيل عليه السلام وإنما أشياء يعتمدون على حفظها بدون كتاب فهم أميون وسمهم الله جل وعلا الأميين والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء موضع الشهر قال نحن امه اميه لا نقرأ ولا نكتب الشهر وهكذا وهكذا وهكذا مرة اشار بأصابع يديه العشرة ثلاث مرات ومرة أشار بأصابع يديه العشرة وفي الثالثة ضم أصبعا ليكون التسعة وعشرين لا شك أن العميه زال جلها وإن بقيت اثارها فالادله من القران الكريم لا تسجد للشمس ولا للقمر هم ما نهوا عن ذلك الا لأنهم كانوا يسجدون لها بقيت بقايا متوارفه في الجزيرة عن عند بعض البوادي في خطاب القمر كان في بعض القبائل وهذا شيء غير بعيد إذا كسف القمر, خسف القمر ينادون نداءا يريدون القمر يخرج مما هو فيه وربما طلبوا منه بعض المطالب هي في أشبه ما تكون بالعبث لكنها بقايا من الأمور السابقة كما بقي في عهد الصحابة كأفلح وأبيه وعمثال ذلك لكنها لم تكن مقصودة نعم ودليل الملائكه قوله تعالى ولا يامركم ان تتخذوا الملائكه والنبيين اربابا ما نهاهم الله عن ذلك الا انهم يعبدونهم بالنسبه للملائكه لما بقي عندهم من بعض المعارف فقد بقي عند العرب من متوارث مثلا مما بقي لما مدح النابغ الزبياني النعمان ملك العراق لما أرد لا يشبه بأحد قال ولا أرى فاعلا في الناس يشبهه ولا أحاشي من الأقوى من أحد إلا سليمان إذ قال الإله له قم في البرية فاحددها عن الفند وخيس الجن إني قد أذنت لهم يبنون تدمر بالصفحة العملي هذه أمور ماقيه عند العرب من جوارهم لبلدانهم ومن العبادات حتى ولو لم يسجدوا لهم أن يتبعوهم فيما يأمرون به فالأنبياء لا يأمرون إلا بالحق ولا ينهون الا عن الباطل ولذلك النصارى قالوا عيسى ابن الله وعيسى اله ثالث ثلاثه وخلت اليهود عزار ابن الله الا ان اليهود اسلم من النصارى في تعدد الالهه لكنهم اسوء عباد الله واشد عباد الله خبثا فنهي الله جل وعلا عن إنادة الملائكة والأنبياء دين على حصول ذلك عند من بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما اتخاذوا الأحبار والرهبان فهو بالتحليل والتحريم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم نعم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 وبعث لبني إسرائيل والعجم وسائر الناس العرب في جزيرتهم ما كانوا يعبدون عيسى عليه السلام إلا ما كان من النصارى كنصارى نجران فإنهم كانوا على النصرانية وفيه نصارى بني تغلب ويقال إنه لم ياخذوا من النصرانيه إلا حل ما يريدونه لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعوث للبشر خافه فهؤلاء الذين يعبدون المسيح عليه السلام ذكر الله جل وعلا ما قاله أنت قلت للناس تخذوني وامي إلهي من الله فكان جوابه وأنه لم يقل إلا ما أمره الله به وأن الله يعلم ما في نفسه فضلاً عن ما قد يقوله وهو لا يعلم ما في نفس الله نعم. ودليل الصالحين قوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه النبي صلى الله عليه وسلم بين أن من كانوا قبلنا يعبدون الصالحين وجاء ذكر ودّاً يغوث ويعوق ونصر وودا وسواعا أن هؤلاء اسماء قوم صالحين كانوا في قوم نوح لما ماتوا صور أولئك الصور لهم لتذكروهم ثم صروا يعبدونهم والعرب انتشرت فيهم هذه الأسماء فمن العرب من يسمى عبد يغوث في الجاهلية كأحد الشيوخ القبائل اليمنية الذي أسر في حرب يوم خزاز الذي يقول للائمه على لا تلومانك فاللوم ما بيع وقتل عشرته تيم اللات وهو يقول أما عشر تيم قد ملكتم فأسجحوا فإن أخاكم لم يكن من بوائع أي المقتول ليس مثلي بالكفاءة فكما يسمون عبد يغوث كما يسمون في قرر مكة عبد العزة وعبد اللات وعبد منات للأشجار والأحجار والجنان ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى فرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى قيل هذه الأشياء الثلاثة منى قيل أنها مأخوذة من المنان واللات من الاله والعزة من العزيز ومنات صخرة كانت تعبد جهات قديد ويزعون اللات, إن اللات رجل كان يلت للناس السويق ثم عظموه لإحسانه فصار يعبد الموضع الذي كان فيه وأما العزة فشجرة في قرب مكة ليست قريبة جدا وهي التي جاء أن خالد رضي الله عنه قتل لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ليقطع الشجرة كانوا يحطون إلى هذه الشجرة يتعبدون ويتقربون ثم في العصر الأخير الذي بعث فيه الشيخ الإسلام محمد الندرهاب وهم بعث وإنما قام بدعوته كان الناس في وسط الجزيرة يتقربون إلى بعض الأشجار وتلتجئ النساء الى بعض فحول النخل تطلب منه تحقيق الحمل وغير ذلك وقيل والله اعلم ان دقيق غنو النخله انه يفيد في مساعده الرجال على الاخسار والانجاب الله اعلم وحديث ابي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدره يعكفون عندها وينوطون بها اسلحتهم يقال لها ذات انواط فمررنا بسدره فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط الحديث هذه الشجرة التي لجاهلية في حنين يعلقون بها أسلحتهم للبركة وليتحقق لهم النصر في حربهم يقول أبي واقل أبو واقد رضي الله عنه لما مررنا بها ورأينا هذه الشجرة وما يصنع حولها وهم حديث عهد بالجاهلية هي ليسوا بعيدين عما كانوا عليه من عبادة الأصنام والتبرك بالأشجار وهذه الشجره تسمى ذات أنواط قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال صلى الله عليه وسلم قلتم والذي نفس بيده انها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما لهم الهه بنو اسرائيل لما اجتازوا البحر بعد ان امر الله موسى عليه السلام ان يضرب البحر بعصاه فانفلق البحر وصار 12 عشر طريقا بصار الماء كل فرق منه كالطود العظيم كالجبل العالي لما نجا وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فاتوا على قوم يعبدون على اصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا الهًا كما لهم آله قال انكم قوم تجهلون ان ما هؤلاء مصبر معهم فيه الاخره فلما قال الصحابه للنبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة قال الناس سنن والحديث الآخر لتتبعنا سنن من كان قبلكم فيما بعد ذلك حذر القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر الرب الا دخلتموه أي ان ما حصل في الأمم السابقة من ضلالات سيحصل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم وقد حصل شيء كثير من ذلك وقد يأتي شيء لم نسمع به ونرى ونسأل الله هداية لعباده جميع المسلمين جميعنا القاعدة الرابعة أن مشرك زماننا أغلظ شركا من الأولين لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة ومشر ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة رحمة الله على هذا الشيخ في الأزمانة الأخيرة بعض الممتدع حتى هذا الوقت إذا شب حريق أو حدث حادث عظيم رفعوا أصواتهم يدعون من يعتقدون أنه يكشف الضر يدعون غير الله العرف الجهلية إذا مسهم الضر ضل من يدعون أي ضاع تركوه ولتجأوا إلى الله فإذا نجوا عادوا إلى آلهتهم والذين نعى عليهم الشيخ رحمة الله عليه كانوا إذا حلت بهم المكاره ونزلت بهم الخطوب يفزعون إلى من يعظمون من جن او غيرهم فقال هذه المقاله ان المشركين السابقين كانوا يلتهجون الى الله عند الشدائد وأما هؤلاء فانهم عند الشدائد يفزعون الى من لا يدفع ضرا ولا يجلب مسرة وجعل الله في هذه الدعوه البركه العظيمه المباركه نعم والدليل قوله تعالى فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون يعني ان العرب في الجاهليه ومن على شاكلتهم اذا ركبوا في البحر في الفلك السفينه وجاءت العواصف وعلموا أن آلهتهم لا قدرة لها على تسكين موج ولا إخراج الفلك من موقعه إلتجوا الى القادر على كل شيء الذي يسكن الريح وينجي من شاء أن ينجيه عندما تأتي هذه الكروب يفزعون إلى الله فإذا نجاهم من كربهم عادوا طبيعه ابن ادم الله يقول عمن يطلبون العوده ولو ردوا لعادوا لايمانه عنه اي لو ردوا من قبورهم وموتهم الى الدنيا هؤلاء الذين يطلبون الرجعة ليعملوا صالحا لو ردوا لعادوا لايمانه عنه اي ان طبيعه ابني ادم الظلم كما قال جل وعلا وحمل اهل الانسان انه كان ظلوما جهولا تمت صلى الله على محمد واله وصحبه وسلم نسال الله جل وعلا ان ينفعنا بما سمعنا وأن وان يصلح احوالنا وان يهيئ لنا جميعا من امرنا الرشاد وأن يمنحنا الرغبة في الوصول إلى مرضاته والتوفيق للإحسان إلى أنفسنا وإلى إخوان المسلمين وأن يوفقنا للدعاء لأمتنا لأنفسنا وأمتنا وإخواننا بأن يهدي الله جل وعلا ظال لنا ويعلم جاهلنا وينصر مظلومنا ويقهر عدونا ويحفظ لبلادنا أمنها وينشر الأمن على بقية بلاد الإسلام في ظل تحكيم شريعة الله وعبادته سبحانه وتعالى والاستعداد لملاقات الأيام المقبلة وما فيها فهو القادر على كل شيء أحسن الله إليكم ونفع الله تعالى بعلمكم هذا سائل يقول هل من السنة الأذان والإقامة في أذن المولود؟ نعم من السنة أن يؤذن, يؤذن بإذن في أذن المولود في الأذن اليمنى حال الولادة ويقام في الأذن الأخرى في اذن الشمال في الحال ليكون أول ما سمعه ذكر الله حتى يكون قد خالط سمعه أول حصول خروجه من الضيق إلى الساعة ذكر الله نعم وهذا سائل يقول في أحد المساجد في الجزائر تقام صلاة الفجر قبل نصف الساعة فماذا علينا هل نترك الجماعة أو نصلي معهم ثم نصلي في بيوتنا لا أدري هل معنى هذا تقام صلاة الفجر قبل طلوع الفجر وأن هذا محقق إنني أستبعد هذا صحيح أن المالكية يصلون الفجر في الغالب في أول الوقت خلاف الأحناف فإن الأحناف لا يصلون إلا عند الإسفار لكن لا أعتقد أن المالكي يصلون الفجر قبل طنوع الفجر لا شك أن طنوع الفجر شرط في جواز أداء صلاه الفجر وهذا سائل يقول ما الكتب التي توصون طالب العلم المبتدئ بقراءتها بما تسمى قراءة حرة؟ أنصح أن يقرأ الإنسان كما اشرت إلى شيء من ذلك بالسيرة وجهاد النبي صلى الله عليه وسلم وجهاد أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم وان يقرأ الإنسان في سير الصالحين وسير أهل العلم كيف صبروا وكيف ثبتوا وكيف بذلوا أوقاتهم وراحتهم لنشر هذا العلم لأن تعليم الناس الخير من أفضل الأعمال ومن الكتب التي ينبغي أن تقرأ تاريخ الإسلام ولكن ليس بتوسع يتجنب قراءة ما طال من الكلام هذا بالنسبة للقراءة الحرة وأما القراءة التي يريد القارئ أن ينتفع عملياً بما يقرأ فانصح بقراءة كتاب بلوغ المرام وشرحه سبل السلام للصنعاني وأنصح في قراءه كتاب العمدة لموفق الدين بن قدامه بن قدامة وشرحه العده على العمدة ولا سيما الطبعة التي خرجت الاحاديث فيها فان للعمدة للعده طبعات لكن انفعها لطالب العلم الطبعة التي طبعت من يمكن عشر سنوات خرجت الأحاديث التي فيها وط... وليس كل طالب علم يتيسر له أن يبحث عن الحديث مدى صحته ومن رواه وهذه الطبعة اعتنى المعلق عليها فكانت أو فصارت طبعة مفيدة جدا واذا حب ان يتوسع فليقرا في كتاب المنتقى لمجد الدين ابن, قدامة ابن تيميه جد شيخ الاسلام ابن تيميه وهو وموفق الدين ابن قدامه يعتبران من ابرز علماء القرن السابع فالمنتقى منتقى الأخبار وشرحه نيل الأوطار للشوكاني مفيد جدا وإذا أحب الانسان أن يتوسع فليقرأ في كتاب المغني مثلا والكتب المعتنية إذا تحصل على قدر كبير من الفهم والادراك فليقرأ في الكتب التي تعتني بنقل خلاف العلماء ثم لا يأخذ بأي قول يحب أن يأخذ به ينبغي أن ينظر بالقول الذي يحب أن يأخذ به ينظر مدى قربه من مراد الله جل وعلا ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم لأن الدين ليس بالرغبات والهوى وإنما ينبغي أن يكون منقاة لمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم نعم هذا سأل يقول هل دعوة المظلوم مستجابة حتى للكافر نعم الظلم ظلمات لا يحل أن يقع الظلم من المسلم لا على مسلم ولا على كافر فظلم الكافر ارتكاب امر محرم والله جل وعلا قال في حديث ابي ذر حديث القدسي يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ويقول النبي صلى الله عليه وسلم واتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامه فالظلم سوء الإنسان قد يصعه عليه أن ينفك عن الظلم إلا إذا منعه مانع إما أن يمنعه خوف الله جل وعلا أو يمنعه خوف المخلوق كما يقول المتنبي والظلم منشي من النفوس أي من عاداتها والظلم منشي من النفوس فإن تجد ضعفة فلعلة العظم المؤمن العلة التي تمنعه من الظلم مخافة الله، وغيره قد تكون غير ذلك. نعم. وهذا سائل يقول ما حكم التأمين التجاري؟ التأمين التجاري محرم لا شك في تحريمه. نعم. وهذا سائل يقول ما رأيكم في من ألف كتاب أسماه نقض, كتب نقض كتاب كشف الشبهات للامام محمد بن عبد الوهاب؟ وما الواجب علينا نحو هؤلاء كتاب كشف الشبهات أجل من أن ينقذه شخص لأعتبار له فكتاب كشف الشبهات من كتب العقيدة الهامه رحمة الله على مؤلفه ولكن إذا فسد الزمان تطاولت الحرب ورفع كل خامل صوته مم. وهذا سألهم يقول هل ينقض الوضوء من لمس فرجه من وراء الثياب أم لا بد من اللمس مباشرة انتقاض الوضوء إنما هو بإفضاء اليد إلى الذكر الفرج بدون حائل أما مسح الذكر من وراء الثوم فلا يؤثر وهذا سألون يقول يزورون القبور بالشموع والبخور معتقدين بقضاء حاجاتهم ما حكم فعل ذلك كيف يقول يزورون القبور بالشموع والبخور معتقدين بقضاء حاجاتهم إذا فعلوا ذلك ما حكم فاعله النبي صلى الله عليه وسلم لعن الذين يتخذون على القبر السرج والشموع هي السرج سراج الشمع سراج وتبخير القبور إن كان لمجرد تطيب المقبرة فهذه بدعة سيئة وإن كانت لي طلب الحاجات فشرك اكبر نعم وهذا سائل يقول كيف كان يعبد العرب الشمس والقمر والجن في الجاهلية قبل الإسلام يسجدون لها ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وقال إنها تطلع بين قرني شيطان فإذا سجدوا للشمس أو للقمر يطلبون حاجات جاء الشيطان وحاول أن يقضي لهم ما يمكن أن يقضيه حتى يظنوا أن الشمس حققت لهم ما أرادوا وهذه أسئلة من الأخوات الحاضرات للدرس تقول السائلة كثير من النساء عندما يصلين في المسجد بعباءاتهن فعندما يكشفون الوجه تظهر الرقبة فتمسك العباءة بيدها وقد تنقلت فما حكم صلاتهم أو الصلاة, الصلاة صحيحة لكن ينبغي لكل إنسان أن يتهيأ ليتلافى ما يخشى حصوله أثناء الصلاة ينبغي أن تكون الخمار متمكنا وراء الرقبة وماسكا في ما بين الكتفين حتى عند أي حركة لا يظهر تظهر بشره المرأة المرأة في صلاتها لا حرج ان يظهر وجه اذا لم يكن ثمة رجال وينبغي ان يستر ان تستر المراه كفيها وقدميها في الصلاه اختلف العلماء هل اذا ظهر كفان او القدمان تصح الصلاه او لا الصحيح انها لا تبطل لكن على المراه ان تحتاط في ستري قدميها وكفيها أثناء الصلاة بحيث لا يرى منها من بشرتها سواج فمن باب أولى أن تكون متهيئة لاستمرار ستري أسفل الرقبة وما يدن منها من الكتفين نعم. وهي تسأل تقول نلاحظ على الرسائل التي كتبها الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه كان يكتفي بالبسملة ولا يذكر الحمد فهل يكفي ذلك؟ نعم يكفي الحديث على ما فيه أي كلام لم يبدأ فيه بسم الله وفريث الحمد لله فإذا بدأ باسم الله ففيها كفايه ولو لم يذكر بسم الله وقال الحمد لله أيضا لكفت إلا أن تسميه أبلغ لأنه لما يقول بسم الله كان يقول استعينوا بسم الله على خضاء ما أردت أن أعمله نعم. وهي تسأل تقول ما رأي في فيما يقوم به بعض الدعاء اليوم التي من شانها أن تثير الشباب المتحمس لدينه وذلك بالإكثار من ذكر مآسي المسلمين والاضطهاد الذي يتعرضون له أو الذي يتعرض له بعض المسلمين مع اغفال جوانب مهمة منها أن هؤلاء المسلمين قد يكونون مسلمين بالاسم أو لديهم بدع مكفرة ويحتاجون إلى دعوة إلى الله وايضا في ذكرهم في جانب الخوف من الله عز وجل يذكرون بعض من كان يعنف الأمراء ويناصحهم علانية مما يشعر بأن هذا هو الطريق الصحيح في معاملة الولاة مع أن هؤلاء الدعاه يغفلون جوانب مهمة, مهمه مما تحتاجه العامة اولا لم تنزل المآسي ولم تحل النكبات والنقم إلا بسبب انحرافات المسلمين فالمسلمون كثير من المتنسكين في كثير من البلاد الإسلامية المتنسك قد لا تكون عنده العقيدة الصافية إما لا يتبرع من كثير من الشركيات حتى إن بعض من يكتب في تفسير القرآن يخلط التفسير بأشياء شركية ذكر المآسي ينبغي أن يعرف ايضا ما هي أسبابها الله يدافع عن الذين آمنوا لو استقام الناس على الحنيفية السمحه استقامة حق ما تسلط عليهم متسلط ولكن نسوا الله فنسيهم الداعية ينبغي أن يولي العقيدة أي صحة العبادة اكبر همه لأن أعظم ما ينبغي أن يعتنى به إخلاص العبادة لله جل وعلا وإتقانها وصدق المتابعة في أدائها لرسول الله صلى الله عليه وسلم عين تؤدى كما كان يؤديها وأما الحديث في سياسة وما الذي حصل على آل بلد كذا أو بلد كذا لا شك يؤلمنا هذا ويؤلم كل مسلم لكن إذا فكر في العواقب مثلا وجد لا أحد يستنكر الاستغاثة بغير الله إلا ما ندر بل يجد أن الناس ينذرون للقبور ويذبحون لها وفي الشدائد كما قال الشيخ الإسلام يشركون في أيام الشدائد ولو فزع الناس بصدق الى الله جل وعلا بالتجاء له وتحقيق التوحيد في عبادتهم لوجدوا من الله نصرا مبيما وأما الانتقاد للولاة أولا الانسان ينبغي أن يكون متعقلا من كان يريد الإصلاح فليحاول أن يصل إلى من يريد من ان يكون سببا في الصلاح فاذا لم يقدر لا ياتي الى مسجد من المساجد ثم يقول هؤلاء فعلوا وهؤلاء فعلوا هؤلاء الذين يخاطبهم هذا الانسان لا يقدرون على تغيير شيء واذا كان الامر نصحا فان نصحا المنصوح ينبغي أن يكون في حال سر فجاء في الأثر من نصح اخاه سراً فقد زانه ومن نصحه علانية فقد شانه أي أنه فضحه بما وصف فيه من عيوب ويريد أن يتخلى عنها ومخاطبة الولادة ومكاتبتهم ينبغي ان تكون على قدر كبير من الادب والتذكير والحث على مراقبه الله دون تعنيف فان الرفق واللينا ياتي بهما من الخير ما لا ياتي بأي عنف، والقرآن أكمل داع للأدب. الله جل وعلا لما أمر موسى وهارون يذهب الى فرعون قال فقولا له قولا لينا ما قال وبخاه وقولا وقولا ولما خاطبه موسى عليه السلام ما موسى يعلم أن الله حافظه لأن الله قال انني معكما أسمع وأرى لا تخافا فإذا تأمين الله لهما لم ي... لا يخاف عن يقتل ولذلك فرعون ما قال لا أقتل منك. السحر قتل هنا وموسى ما قال لا قال لا اتخذت إلهاً غير اللي من مسجونين. قال أول بشيء بشيومين. قال فاعتباه. أما السحرة لأنهم يعلم أنهم غير محفوظين بما حفظ فيه موسى عليه السلام. خرجت عن المقصود يبدون لي بدون قصد. إنما هذه السائلة قد احسنت في عرض هذا السؤال ينبغي للانسان ايضا في نصحه وارشاده ان يكون لطيفا وان لا يكون عنيفا ان يكون رفيقا في خطابه لمن ينصحه من اهل العلم او من الولاد او من الاثرياء او من اهل بيته فانه بالرفق والاحسان واللطف يصل الى كثير مما يريد بخلاف ما سوى ذلك نعم وهذا سأل عبر شبكة المعلومات يقول هل للمسافر مدة معينة يقصر فيها لأنه ربما يطول به سفره المسافر إذا كان غير مستقر متنقلا إذا كان متنقلا من بلد إلى بلد ولا يطول مكثه في أي بلد بحيث لا يتجاوز مكثه اربعه الأيام فهذا المشروع له إذا صلى وحده أو مع مسافرين قصر الصلاة الرضاعية والأفضل في حقه إذا وجد جماعة مقيمين وفي مسجد أن يصلي معهم صلاة المقيمين أما إن كان عقد النية على البقاء في البلد التي دخلها أكثر من أربعة أيام فإن جمهور أهل العلم يرون أن من أجمع نية البقاء في البلد أكثر من أربعة أيام عليه أن يتم الصلاة جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الرعاية الإسلامية بالرياض والسلام عليكم